أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤهلون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وَإذا خَلَوا إِ شَياقُينهِمْ قالوا إِ مَاكُمْ إ مَا نَحْنُ مستُسْتَهزئون اللَّهُ يَستَْهْزِوا بِمْ وَيَمُدّهُم فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَُون أُلئِكَ الذي نَشْتَرَُ ببللَلََتَ بِالهدَ فَمَا رَ بِحَتتِجارََةم وَمَا كانَوا محتَدين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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ بَلَا تَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَوْلِيَاءَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَقَ اللهَ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار.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 وَقُنا ي آدَ مُسكُ آيتَ وَزَوجكَجدنَّةَ وَك مِنْها رَغَدَا وَك مِنْها رغَدًا حيثُ شِْتُمَا وَلاَا تَقَب هذه الشجرَةَ فَتَك مِنَ الظَّالمين فَأَزَلهُم الشَّيطَادُ عَ فخجغمَا مِن م كانَ فيِي وَقُلْ نَحبطُ بْكُمْ لِبععْضٍ د وَكُمْ في العبضِ مُتَقَر وَم تَعْ إ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 كل م طبات ما رزَقكم وماظلمون ولكن كانوا ألك سو يظلمون وَق ندخلوا هذه القرة فكلوا مِها حيث ش رغد وودخُل البابس الجد وودخل البابس الجد وقولوا حّ نقف ل خطعياكم وسنزيد المحسنين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 قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضعبت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا مِنَ من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون.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 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لولها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 ما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسن النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون الله ام تقولون على الله ما لا تعلمون